واحد وعشرون استمع إلى الساعات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور الساعة الثامنة والنصف الساعة التاسعة والنصف الساعة العاشرة والنصف الساعة الحادية عشرة والنصف الساعة الثانية عشرة والنصف